فَكَانَتْ هَبَاءً مّنبثًّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ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 إِلَّا الْمَكْنُونُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِلَمَ سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ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 وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموع لمجموع إلى ميقاط يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون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 ولا أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأول فلو لا تذكرون أثر أيت ما تحثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون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 لو نشاء أجعلناه أداجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقون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 فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومْ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومْ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومْ وَأَن تُمْحِنَ إِذِنْ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن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 122. فنزل من حميم 123. وتصلية جحيم 124. إن هذا لهو حق اليقين 125. فسبح باسم ربك العظيم